هذا يقول أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء على ما أثر إذا تليت بعد بعد ذهاب وقتها أي بعد طلوع الشمس وبعد غروبها كان الأخ يسأل هل من فاته الاتيام بأذكار الصباح في وقتها وأذكار المساء في وقتها فهل له ان ياتي باذكار الصباح بعد طلوع الشمس واذكار المساء بعد غروبها الجواب نعم له ذلك الذي ينبغي على المسلم ان يعتني بهذه الاذكار في اوقاتها لكن ان عرض عارض وحصل مانع ولم يتمكن من الاتيان بها في وقتها فلا باس ان ياتي باذكار الصباح بعد طلوع الشمس واذكار المساء بعد غروبها قال هل الفضل الوارد في الاجتماع على الذكر خاص بالمسجد كما في حديث ما اجتمع قوم أم يشمل من اجتمع بأهله في بيته للذكر اولا ينبغي أن يعرف من مراد بالذكر لأن هذه الكلمة وقع تحتها معاني خاطئة مثل ما يفعل بعض الناس يجتمعون على الذكر الجماعي أو التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي فهذا لا يشرع وليس من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله والصحابة أنكروا ذلك وقد مر ملانا أثر بالمسعود لكن إذا كان المراد بالذكر ما دل عليه الحديث وهو الجلوس لتعلم الأذكار وتعلم الدعاء وتعلم القرآن وتعلم السنة فالثواب والفضيلة في الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الأجور إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه جاءت في المسجد قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وجاء في بعض ألفاظ الحديث نفسه مجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون ذكر المسجد فهل هذه الرواية تفيد إن شاء الله أن الإنسان لو جلس مع أولاده في بيته وأخذوا يتدارسون القرآن أو يتدارسون الحديث ويتعلمون مسائل الدين ينالون هذه الفضيلة لكن الرواية المعروفة والمشهورة فيها تقييد ذلك بالمسجد يقول ورد ذكر الضياع يعني ضضاع شيء ولا أدري عن صحة وهو قول ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي فهل هل هل هذا الذكر صحيح لا اعرف دليلا صحيحا يدل على هذا الدعاء عندما تضل الدابة او يظل للانسان شيء وايضا جاء في حديث سند ضعيف ان من ضاع شيئا ينادي يا عباد الله يحبسه وهذا الحديث سنده ضعيف أن يقول إذا أضاع دابة وأضل شيئا له ينادي يا عباد الله احبسوا وقد جاء في أظن ترجمة عبد الله بن المبارك أنه مرة كان في طريق فأضاعوا شيئا أو إما دابه أو نحو ذلك فتذكر هذا الحديث يا عباد الله احبسوا ولكنه لم يبادر إلى قوله وإنما قال يا غلام أعطنا القراطيس ننظر في الاسناد أعطنا القراطيس ننظر في الاسناد بعض الناس طريقة في هذا الباب أو قاعدة في هذا الباب يقول نجرب مما نفهت ما ضرت نجرب طريقته ما كده يقول نجرب يا جامع الناس اليوم ايش الاش الإشكال نجرب بما نفهت ما ضرت لا تضر إذا كان تتعبد الله سبحانه وتعالى بعمل ما يشرع ولا يؤثر وتخصص له مقاما أو وقتا أو حالا معينة فهذا فعل لا يشترع لكن لو كان الإنسان أظل دابتها أو أظل شيئا له ومد يديه إلى الله وقال يا ربي أعدها إلي يا ربي ردها إلي يا ربي يسر رجوعها أو نحو ذلك من الكلمة هذا من الدعاء المباح وفي نفع إن شاء الله لكن أن يتخذ شيء سنة أو يقال إن من السنة أن يقال كذا ولا دليل عليه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي محل الـ الـ الـ الإشكال الانتقاد؟ يقول هل من جلس في أي مكان بالمسجد فسمع الدرس عبر السمهات كان له أجر مجلس العلم الجواب أن مجلس العلم أجره يتفاوت بحسب حال, حال الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الحديث قال لرجل إنما, إنما, تأكل إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية فالذي يبغى الإنسان أنه يقترب و... و... و... و... ويكون مع الناس في... في حلقة الذكر وفي مجلس العلم وجاء في الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة و... و... وذكرهم الله في... في من عنده في الحديث الآخر هم القوم لا يشقى بهم جليس الجلوس معهم والانضمام وال... ال... إلى... إلى حلقة العلم وجلس العلم لا شك أن هذا له أثر خاص والآخر الذي جلس في مكان ربما شق عليه او ربما كان ايضا ضعيف البنية والبدن والتنقل يصعب عليه وبقي في مكانه والسماعات اوصلت له العلم واخذ يصوي ويستمع فهو ايضا على خير عظيم يقول هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن القرآن لم ينزل لتزين به الجدران ولا ولم ينزل ليكون لوحات جمالية وإنما أنزل ليتلى وليعمل به ولتتدبر آياته وحتى ان بعض اللوحات الجمالية التي تكتب بالقرآن الكريم ما يستطيع يقرأها كل أحد لانها مكتوبة بزخرفة وروعي فيها الشكل الجمالي بحيث أن القراءة ليست متيسره لكل أحد بل المتيسر لكل أحد أن يرى جمال الإبداع في الزخرفة أما الحروف والقرآن والتنا وهذه غير متيسره له وربما يقف وقتا طويلا ينظر في اللوحه حتى يعرف ما هي الايه التي كتبت فهل انزل القران